بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسي إجران بمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدو برنا وأهدو سنكيسا كيسدو كإجارما أمت إسلامات والدتي لتقبو درسي درا سببا وان برباكس وقل أجون أكا برباكساته رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وجن وانسلا دندت تي إساني تهي أكاة تاكو دانس إساني كننغاه اتباو هندى حجتاني هندى تاسفتاني كني قبا يا ربي انكي نجد سن كيسجرا وانسلا همنا إساني تهي قبا هو ججون ايغا خانا خانا حجتاني ايغا مدينة قالني رسول ربي صلى الله عليه وسلم مرحلة يوكا صدركاتك قد ارغوفر راقستاني راجسني مكا جد شودا ركو اسي كسجر وجين مشكلة اسي كسجر وجين دبرساني كيساتو كا اسلام ما نحن كيساتي غريبة تهيتين انجراتاتين انترره رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكا كيسدت وانتسان اتياهدها تران عقيداء المنما قل كل السورة صحابان اك عقيداء نساني تلتو ربي قدام له وان برات اكيسانه ان امانه عباداء ربي تقشاف مالي اكا نقونه اكا ربي كنا اركتان كان بيانسافي تران عذاب ربي سدات الرحمه ربي كجيلا إيمان إنساني أكجد فجينا ربي علامتي أمنا عقيدا إنساني مرتني جياك يا ما كئن سهنجرا كربين أمته ولتك أبوه هند فجتشو أك إنسان إت أمنا كيل منا ما ربي علامه درت عبدشو هدو قوانه جتنرت تجافتمن جياس إن كيس خنم تقوله همير هم ابنهوان وفي دلقي أرجعشو مل وانتقاشون حقا في ريسانا فيش آله كان مراحين إر أني نبتلين دبلا مني كان هجتات رمكا نكيسة رسول ربي عقيدا كان وجينو يو مومنتو تمرحلا مكا نكيسة تواهدو برسيساني سنكيسة أخلاق غاري أكنا ثمين وانسلا دكيتنا من وجهة ففقدتوا إراء كتهارما طبيعا غاري أكا قباتا أخلاق نساني أكا قدت كان دلقات في عقيدات دبلو الجين رسول ربي صلى الله عليه وسلم قراء جانتنا ما غلشون هما في ترن كرا يورك قرة ترملة التنجين نتوه بتشي ثورا يوتو قوة فتناه الكبرى ترمت فتنا لما تعطنا ما إجتة خنبر سيثورا جد شو ربنا الآن جبروت إنسان إيجا وانسانه جتنلالا. صبري إنسان الرهوبته أك إنسان كرا رب كيته تججبات الرهوبته ربنا إبتلاعته إرا نمني قلق كل الله وهنجره حتى أنبيون ربي الله ربي نولاني آخر رد إساني تمسمالي مرحلة مكة أكدت كنقاته ولين أكدت تعب رسول ربي كيستته مؤمن ممنتود كيستة عذبه موجين عذابني كوني كروحيتي في كاقامالي والاتقابته ها تهو كن موجهن قمچور اقولان مال في جنان قمچو ونجد امخني قمچو ان اجن ارغني قفاميتي كالمنا رغاتين غممدو كيوكاشهوا ايسا جه فچو دان غممدو كنا قفاميتي في قمچو قلبيتي قمچو تعربي كيثه ارغتني قمچو قمت شو سلات ربي كربي إنسانيت مقتة كيسة أرقتني قمت شو قبل جمة قمت شو الجاللة قرر ربي كيسة كانت وجه رجدة قمت شو قرر ربي تنم يومه قولي قمت شو هجنا جلمن جت شو نمتوا يو إسار ربي تغا في موق سجوده غرو يورى ربى سماواته تي في دچي دا سجوده غدو نما گمچي سجهچو سعدان گودون تنن ملكين گودون گمچون گودون تنجچو كانت يو فتنه حقس گورات سان صبرتي فتنا كانف قلب مؤمن توتة أك إنسان جمدشوا رسول ربي برسى ساتورن قلب إنساني قد يسبت ساتورن جدجو فترة مكة يوم كان هاي إنسان مكة ها أنثوني أثاثة جد أمتجدجو قد الأعبده جل ربي دلجن مسلمتون كيستي ججباتني وفن وفي افقبانيتنين هنجراتني دول بدري في دول اهذابي في خيبر في تبوك سبرون دندين ودو فترة مكة تنساني رندبرين ودو اكتاة تنساني ركتني امتا نما ما سيتو نما اقنطتهون دندهن ودو مهاجرتون ننجراتيني انساروني ارغمون دندهن هالا كانان هندساني تويو والقبت جيتشودا رسول ربي صلى الله عليه وسلم فترة مكة تنكيس ستوى النسان الجتن وان قد فترة مكة حالك نايولا اللي فترة باريد دور جتشو في جنن سينا رسول ربي هندسي إسي تكتكا تكا تدان تك نوبافتين وهمت رسول ربي كيسان مكة تتحاني في كمدينة تتساهن الجتن والد يوم ان دي سنتين اللا اللو كمكة كمدينة وان دبرونقب كمدينة اللي كمكة وان دبرون قبا إن شاء الله وأما دينات رسول ربي هجة لا والآفد نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجمعنا مع حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيناك نبني إرى فرعا وانبائرة ربي في نهافيد الشيسو e dar fiber urat ta gawat